أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول ما حكم تكرار السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند الزيارة عندنا عندنا باب سيأتي قريبا بعد هذا الباب عند المصنف النكاه وعشرة الزوجات وآداب الجماع والقسم وبعض ال. الحضور من الزوار بعضهم يسافر اليوم ربما لهم رغبة في, في, في هذا الباب ويعتبره الكثير من الأبواب المهمة التي تحتاج أو يحتاج إليها خاصة لما يكون كثيرا من خلل أو قصور أو تقصير في هذا الجانب والناظم رحمه الله جمع في, في, في هذا وفي غيره معاني جميلة ومفيدة فمن لا, لا يتمكن من المتابعة فالشرح هذا منقول نقلا مباشرا يعني عبر الانترنت ويمكن المتابعة معنا في هذا الدرس والدروس التي تلي هذا الدرس لاحقا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وتسديد نعم. ليكم يقول ما حكم تكرار السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند الزيارة وكذلك الصلاة في الروضة الشريفة. ما حكم ايش تكرار السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند الزيارة. يفعل كما كان يفعل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. بن عمر كان إذا قدم من سفر أتى إلى القبر وجعل القبر أمامه والقبلة خلفه وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا عمر وينصرف أكذا كان يفعل ثم أينما كنت في الدنيا أكثر دائما من الصلاة والسلام على رسول الله أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما الزيارة فهي للسلام ولا يكون فيها مكث ولا طول الوقوف ولا تكرار للسلام وإنما يسلم ويمضي الآن إذا السلام الزيارة لا يكرر سلام الزيارة لا يكرر مثل السلام على الحي الآن أنت إذا جئت إلى حي وسلمت عليه تقول السلام عليكم ثم تقول السلام عليكم ثم تقول السلام عليكم ما يكون تكرار في, في, في السلام فزيارة تسلم حتى زيارة القبور السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون نسال الله لنا ولكم العافيه مرة واحدة السلام مرة واحدة ما هو عشر ولا مئة ويقف الإنسان يكرر السلام هذا ليس له اصل يسلم مرة واحدة وأما الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ففي أي مكان من الدنيا أكثر من الصلاة والسلام عليه فإن هذا من خير الأعمال وفيه ثواب عظيم والله حث على ذلك في كتابه الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن امتي السلام والصلاة في الروضة الروضة بقعة مباركة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا يدل على شرف وفضل هذه البقعة وهي في المسجد، والمسجد مكان للصلاة والذكر وقراءة القرآن، فإذا تيسر الإنسان يصلي في الروضة مرة أو مرتين أو أكثر يفعل ذلك، لكن إذا كانت ممتلئة خاصة في المواسم بالزوار ف. الرفق بالزوار يعني أكبر فرصة لاكبر قدر من الزوار ان يتمكنوا من الصلاة في الروضة والذكر في الروضة لعله هو الأولى ويصلي الإنسان فيها مرة ويترك المجال فيما بعد لغيره من الزائرين نعم أحسن الله ليكم يقول هل ترقيع الصلاة هل ترقيع the يكون في جميع prayer في all the فقط. هل in هو written قال ترقيع is ترقيع. ما معنى الترقيع؟ of تفوتها بعض. ها؟ is the ركن of غير ذلك. ترقيع means that you can go to another one It means that you can go to another one It يقول هل ترقيع الصلاة يكون في جميع الصلوات أم في الصلاة المكتوبة فقط إذا كان يقصد بالترقيع الصلاة أي جبر ما كان فيها من نقص بسجود السهو إذا كان هذا هو المراد فإن ما, ما يكون من نقص في الصلاة يجبر بسجود السهو في الفرض والنفل في الفرض والنفل وسجود السهو لا يجبر النقص إذا كان النقص ركنا من أركان الصلاة وإنما يكون في الواجبات أو عندما يحصل عند الإنسان شك في في صلاته فإنه يسجد لهذا السهو جبرا للنقص وهذا في الفريضة والنفل على حد سواء نعم أحسن الله ليكم يقول هل يثبُت الفضل الوارد في الذي يطلب العلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل الله ليكم يقول هل يثبُت الفضل الوارد في الذي يطلب العلم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للزائر الذي يحرص على حضور مجالس العلم بنية التعلم؟ نعم هذا الزائر الذي يستغل فرصة وجوده في المدينة. المحدودة بأيام قلائل ويحرص على حفظ وقته في الجلوس في المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وملازمه حلق العلم ويحصل من العلم فلا شك أن هذا يرجى له بإذن الله سبحانه وتعالى خير كثير وله نصيب من قول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى هذا المسجد لعلم يتعلمه أو يعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله له حظ ونصيب هذه فرصته المحدودة وكثير من الزائرين نراهم يودع ويتمنى لو بقي فترة أطول أو وقت أطول لكن هذا الذي تيسر له واجتهد في البقاء والمحافظة على هذا الوقت ولا شك أن ثمة فرق كبير بين من حفظ وقته في الجلوس وسماع العلم والاستفادة ممن ضيع وقته في التجول هنا وهناك والسمر والحديث وتضيع الوقت فرق بين هذا وذاك. نعم. حسناً، الله ليكم يقول ما معنى الخشوع في الصلاة وكيف يحققه العبد المسلم؟ الخشوع في الصلاة أن يؤدي صلاته ب. سكون وطمانينه وحسن اقبال على الله سبحانه وتعالى وابعاد للقلب عن الغفلة عن الغفله والله والانشغال عن الصلاه فالخشوع ان يجتمع قلب المرء في صلاته على العبوديه والخضوع والذل والمعنى في الخشوع راجع للقلب راجع للقلب فاذا خشع القلب خشعت الجوارح وأما إذا لم يخشع القلب فإن الجوارح تبع الله تلهو وتنشغل في الصلاة والخشوع في الصلاة يحتاج من العبد أمورا عديدة يحتاج من العبد أمورا عديدة وأهل العلم كتبوا فيها يعني كتابات نافعة لكن من من انفعها من أنفعها كلاما عظيما جدا كتبه ابن القيم رحمه الله تعالى في رسالة له مطبوعة بعنوان رسالة ابن القيم إلى أحد أخوانه رسالة مطبوعة بعنوان رسالة ابن القيم رحمه الله لاحد أخوانه ذكر ستة مشاهد ستة أمور إذا طبقها المرء في صلاته واعتنى بتطبيقها حصل خشوعا في صلاته وكانت صلاته قره عين له وراحه لقلبه فذكر سته أمور رحمه الله تعالى وبيناها بيانا من احسن ما يكون إذا اجتمعت للعبد في صلاته فانه يتحقق له هذا الخشوع وتكون صلاته قرة عين له وتكون صلاته قره عين له وراحه لقلبه نعم حسن الله يقول كثر التفرق بين المسلمين فكيف ينجو المسلم من هذا التفرق والاختلاف التفرق هذا من الشيطان الشيطان هو الذي يريد من المسلمين أن يتفرقوا وأن تكون يدهم واحدة ولهذا يحرش بينهم بما يوجد بينهم العداوة والبغضان والتنافر حتى يصل الأمر إلى اراقه الدماء وحملة الدماء السيف، فهذا كله من الشيطان والله سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فالاصل في أهل الإسلام وأمة الإسلام أن يجتمعوا والاجتماع رحمه والفرقة شر والفرقة إذا وجدت أصبح المسلمون نهبة للأعداء وذهب ريحهم وذهبت شوكتهم وتسلط عليهم عدوهم وهذا ما يريده الشيطان من المسلمين والواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يبتعد عن كل أسباب الفرقة كل أسباب الفرقة وأن يحرص على الجماعة فإن يد الله على الجماعة وأن يحذر شد الحذر من أن يشد فإن الشذود والفرقة شر لا خير فيها ويحرص على بذل الأسباب التي تتحقق بها الأخوة ومن هذه الأسباب كثرة الدعاء مثل اللهم أصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام يحرص على الدعاء لنفسه ولأخوانه المسلمين أن يجمعهم الله على الحق والهدى ونعيدهم من الشيطان ومن شرور النفس ونعيدهم من الفرقة أيضا من الأمور المهمة في هذا الباب العناية بالدعوة إلى الكتاب والسنة لأن الله عز وجل لما أمرنا بالاجتماع قال واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله فلا يجمع أمة الإسلام إلا كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أيضا أن يحذر المسلم من البدع لأن البدع تفرق الناس ولهذا قال بعض العلماء في شرح قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تباغضوا قال وفي هذا نهي عن البدعة لأن وجودها توجد البغضة يعني تتسبب في وجود البغضة بين الناس توجد ف فكل ما كان سببا في تحقيق الاجتماع والاتلاف والتآخي ينبغي على المسلم أن يحققه ومن ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى في الآيات من سورة الحجرات عقب قوله إنما المؤمنون إخوة ذكر أمور كثيرة هي مقتضيات هذه الأخوة فإن لم تحقق فهذا خرم لهذه الأخوة وإخلال بها فالشاهد أن المسلم ينبغي علي أن يعتني بهذه الأخوة والألفة وأن يحذر من الفرقة ومن أسبابها ومن كيد الشيطان ويستعين بالله تبارك وتعالى ويكثر من دعائه والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له ونسأل الله عز وجل أن يجمع المسلمين على الحق والهدى وعلى البر والتقوى وأن يعيذهم أجمعين من شرور النفس وشر الشيطان وشركه وأن يعيذهم أجمعين من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يصلح ذات بيننا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يهدينا سبل السلام وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور وان يصلح لنا شأننا كله وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والاموات اللهم آتي نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها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 ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا and don't make our world the most important and important of our knowledge, and don't make our sins in our lives, and don't make our sins in our lives. God bless you, God bless you. I promise that